بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما 124. والذين كفروا عما أنذروا معرضون 125. قل أرأيتم ما تبعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك؟ في السَّمَاوَاتِ يَتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَتَاهُ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدَّعِي اللهم من لا يستجيب له الى يوم القيامه من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غاف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 هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُخْفُونَ فِي ذَاتِ الصُّدُورِ كَفَّاهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعٍ مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بكم إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُرْحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي رَائِي وَشَهدَ شَعِيدُ مِم مِ بَ إرَائلَ عَلَ بِلي فَآمَنَ وَستَك بَعْتُمْ إِ الَّهَ لَا يَهدِقَمَ قالِِمِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَادَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِثْتُمْ قَدِينَ وَمِنْ وآتي لي كتاب موسى إماماً ورحمة وهذا كتاب مصدق لسان العرب لينذر الذين ظلموا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَامُ الْجَنَّةِ قَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً, جزاء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 بَ إذَا بَلَ غَأَش الدَهُ وَبَلَ وَأَرُ بَعيينَ سَنَةَْ قَالَ رَبّ أَزِعَنِي قَالَ رَّ أَزِعَيِيأَ أأَشقُرَعَمتَكََّدِي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك وانني من المسلمين اولائك الذين نتقبل عنهم احسنا ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وَعْدَ الصِّدْقِ الذي كَانُوا يُوَعَدُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّلْ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَمْ أُخْرَجَ أَتَعِدَانِنِي أَمْ أُخْرَجَ وَقَدَ خَلَتِ الْقُرُونُ وَيَهُمَا يَسْتَغِيثَا اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِنَ أَمِنَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الذين حق عليهم القول في امم قد قبلت من قد لهم من الجن والان انه كانوا خاسرين ولي درجات من ما وَليرْوَفِيهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ هي فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تسقون وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ آنَذَرَ قَوْمَهُ مِنَ الْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَلَّا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 الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوذيتهم قالوا هذا عارض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 كَذَلِكَ نَجَزِقَوْمَمُجرنين وَل قَدَمَكََّهُم فيِي مَا إِ مَككَن الن قُم فِيهِ وَجَعَناَا لَم سَمع وَجَعلناَا لَهُم سَمًا وَأَدَ صَارَ فَمَا أُلاءَ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ فَمَا أُلاءَ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَصَارُهُمْ وَلَا أَفْسِدَتْهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزقون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرثنا الآيات لعلهم يرجعون فَلَوْلَا نَفَرَهُ الْمُذَنِّينَ اتَّقَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ قَلَّ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِذْ كُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسََّم يَونَقُر آنَ فَلَمَّا حَظَرُهُ قَاُ أَصِتُ فَلَمَّا قُضَ وََلَو إِلَ قَوْمِهِمْ مُذِرِ قَاُ يَ قَوْمَنَ إِا سَمِعنَا كِتابَابًا قُلْ من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم ما أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم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 وَيَوْمَا يُعرَمَُّذينَ كَفَوْ عَلَ م ل أَلَ سَهذ بِالحَِّ قَاُ بَل وَرَِّنَا قَالَ فَذُو قُل ذَابَ بِمافُ تُمْ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 فهل يهلك إلا القوم الفازقون